بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وسهل أجمعين أيها الإخوة لفاضل الموضوعات التي تطرقنا إليها أمس في المهاضرة نعتبر أن معضوه اليوم يعتبر تكملة لها والأنوان الذي أختير للمهاضرة هو المصادر الأصلية والتبعية في الفخ الحنفي وكيفية التعامل معها من بين الأمور التي كنا وضحنا أمس أن المذب الحنفي. له تقدم وصرخ في تدمين الفخ بشكل عام وجميع من دوّن من الفقهاء كتب المذاهب هم نسجوا في التقسيمات لأبواب وحتى في اختيار العبارات في كثير من الأحيان أنا على نفس المنهج وهينما يتطور الأمر فوقت ذاك يكون هناك مزايا وخصائص لكل كتاب أو لكل كتاب في المذهب كم هو المعروف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان له منهج لإقرار المسألة أن تناقش وتناقش وتناقش من قبل المتميزين في الحديث واللغة والفخ والقياس وخصائص أخرى من أصحابه ثم يأمر بالتسجيل وكانت هناك سجلات خاصة كما ورد في أكثر من مصدر كانت بعد التنقيه تدون ولكن الإمام محمد الحسن الشعباني هناما ألف فاختار طريقة التصنيف والتأليف ولكن الأساس كان موجود حتى في زمن الإمام رحمه الله تميز الفقه الحنفي في ناهية كثرة وغزارة المولفات وهي تشمل الفقه والقواعد الفقهية والوصول والتفسير والحديث والتأليف المذهب الحنفي بدأ مبكرا في أصل كبار أصحاب الإمام أبي هنيفة فهناك كتب ومولفات لبي يوسف وله تلاميذ يبي يوسف وتلاميذ محمد رحمهم الله هذه الكتب التي ألفت هي متعدده من ناهية المناهج والأنماط هناك كتب عامة التي تحتوي أكثر من موضوع والكتب الخاصة التي اقتصرت على موضوع واحد ثم في الوصول المتأخرة هناك ألفت المتون والمختصرات كما جاءت المنظومات والشروح والحواشي وكتب الخلاف وكتب الفتاوى الواقعة هذه الجوانب فإذا أردنا أن نعرف ما هي المصادر الأصلية للفخ الحنفي فحسب تبوعي يوجد لدى الباحثين في الفقه وتاريخ المذاهب الفقهية توسع في استخدام لفظ المصادر مكان المراجع والمراجع مكان المصادر وإطلاق أحدهما مكان الآخر أو لا يجعل تحديد المصادر بدقة أو التفريق بين المصادر والمراجع وكذلك بين المصادر الأصلية والتبعية أمرا صعبا إنما نرجع إلى الكتب المحققة أو الكتب التي تصدر في هذا الأصل فنجد هناك نوع نقول من التوسع أو نوع من الخلط بين المصادر الأصلية والتبعية هناك فيه أمر في واخي الكتب أيضا مشكلة لأن المصدر أو المرجع الرئيسي إذا صح الطابير فيكون المرجعية أو المصدرية الأساسية مش مرجعية مصدرية لكتب الإمام محمد الحسن الشيباني وهي الكتب التي تسمى بكتب الأصول أو كتب ظاهر الرواية والكتب الست هي المبسوط ويسمى الأصل أيضا وهو أكبر ما وصل إلينا من مؤلفات محمد الحسن الشيباني طبعا النسخة المطبوة لا يوجد فيها أبواب كثيرة مثل ما ألف الإمام رحمه الله قد يكون هناك في بعض المكتبات نسخة خطية تكمل فيما بعد ولكن بالساعة التي كان ألفها محمد الحسن الشيباني نسخة المطبوة لا يتبر كاملة الجامع الصغير ويجتمل على نحو 1532 مسألة جمع فيها ما رواه أبو يوسف عن أبي هنيفة الجامع الكبير جمع فيه ما رواه بالأباسط عن أبي هنيفة وينبه ابن عبدين الشامي رحمه الله بأن محمد ابن حسن الشيباني يسمي كتابه الكبير فهو ما سمعه من أبي هنيفة مواشرة وإذا سمى كتابه الصغير فما سمعه بواسطة أبي يوسف وكذلك السعر الصغير والسعر الكبير والمسائل المذكورة في هذا الكتب تسمى بمسائل وصول أو مسائل ظاهر رواية أيضا باعتبارها متواطرة ومشهورة في نقل مسائل المذهب تمييزا لها عن المسائل التي وردت في كتب الإمام محمد الأخرى مثل كتاب الحج على المدينة والرقيات والنواغر والجرجانيات والحرونيات وغيرها أساسا ليكون أمر واضح فهناك فيه ثلاث طبقات من المسائل مسائل ظهر الرواية وهي ما ورد في كتب محمد الأسر الشيباني الست ومسائل النواغر وكان مصدرها نوادر المعلى بن منصور تلميذ ابو يوسف أوسع كتاب لجمعها ورقيات الجرجانيات وغيرها هذه تعتبر نوادر والنوادر باعتبار أن روايتها عن الإمام ليست بنفس الوضوح و بنفس التواتر و بنفس التي تميزت بها مسائل بها الرواية هناك شيء ثالث في المذب الحنفي اللي يسمى بالفتاوى والواقعة والمراد بالفتاوى والواقعة في الفقه الحنفي عبارة أن مسائل استمرطها المشتهدون المتاخرون من علماء المذهب لما سئلوا عنها يعني عادة يصير هناك نوم سوء فهم. بأن كتاب الفتاوى مثلما تنشف كتب الفتاوى في هذا الأصر بأن الشيخ أو لجنة هي تقوم بإصدار الفتاوى وهي تجمى في كتاب هناك هناك فيه مسائل يستنبطها المتأخرون هنا لم يجدوا رواية عن الإمام فهذا أيضا موجود في كتب الواقيات والفتاوى ولم يجدوا في رواية عن أهل المذهب المتقدمين عن الإمام أبي ومن أخدم ما ألف في الفتاوة كتاب العيون والنوازل لأبي الليس السمرقندي والنوازل والواقعات للناطفي ثم الواقعات للصدر الشهيد وهذه الكتب خاصة بهذا الفرع أما كتب النوازل فكما قلنا بأن فيها نوادر منقولة من أبي يوسف ومنقولة أن غيره يقول لاما ابن عبدالشامي إن كل تاليف لمحمد محمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا باسطة وذكر ابن عبدالين أن مؤلفات الإمام محمد يبلغ نحو ألف كتاب بين صغير وكبير قد يستغرب الإنسان ألف كتاب هناك في نفهمها كان عندنا في الهند في القرون المتأخرة شيخ أشرف ال تهان به لو أحد جمع مؤلفاته ففعلاً تبلغ ملفات ألف كتاب فيه رسالة صغيرة وفيه كتب ضخمة إذا جمعت في مواضي الشتاك ألف كتاب في هذا القرن ففضلا أن يكون في القرون السابقة أهياناً يكتباً إلى أشربة كتاب الأشربة أو كتاب المضاربة أو كتاب المزارعة وهذه كلها قد يسمى بكتاب الأشربة حاكم الشهيد محمد المحمد المتوفى سنة 334 جمع اختصر كتب ظاهر رواية لأنه نريد نصل إلى الانتيجة بأن ما هو المصدر أو ما هي الكتب المصادر الأساسية وقلنا المصادر الأساسية أو الأصلية في المذب الحنفي إذا أردنا بدقة معنا المصدر ليس استخدامات الباحثين فنكتفي بكتب محمد الحسن الشيباني الست ظاهر الرواية ولكن القاضي المفتي في هذا الأسر أو المدرس أو الباحث هناما يكتب ويأخذ مذهب الإمام وتجد في الكتب المتأخرة فيه خلط أو دمج أو جمع مع جمع نوادر ولكن هناما نقرأ مثلا كتاب من كتب الإمام بن عبدين أو الكتب الأخرى المتأخرة فنجد هناك فيه جمع ما هو من النوادر ما هي من ظاهر رواية وما هي من الفطوى الواقعات. فالإمام الحاكم الشهيد جمع في كتاب الكافي كتب إمام محمد الست حضص منها تكرار وجمعها في كتاب واحد فهذا يمكن أن نطلق له مصدر لأنه يجمع نفس الكتب ظاهر رواية زاد عليه الإمام السرخسي رحمه الله فشرح كتاب الحاكم الشهيد في المبسوط فبإتبار أنه مبسوط متأخر ممكن نقول له من كتب المراجع بإتبار أنه الشرح للحاكم الشهيد تصنف في الشروع بإتبار أنه أساسا هو يدور الكتاب حول كتب ظاهر الرواية أو كتب الوصول أو ما كان ملخص من الحاكم الشهيد نعتبرها أيضا من المصادر الرئيسية والعجيب في أمر هذا التأليف كما ذكره بنفسه في مقدمة كتابه بأنه كان مسجونا في جب فأتولي أصحابه وطلبوا منه أن يملي له لينسه لي في الجب فأملا ولكن من قرأ ثلاثين جزين من المنصوط يحتار ماذا كان هذا الإنسان الأدلة النقلية والأقلية وحتى من اللغة وفي كل مسألة مسألة واحد يملي من الجبه ومشجون كتاب بهذه العظمة هذا الشيء التوفيق من الله سبحانه وتعالى وله ملفات أخرى كما علف أبو الله نصر بن محمد السمارقندي أول كتاب جمع فيه فتو النوازل والواقعات. قلنا له كتاب آخر العيون أيضا ولكن لم أره ومن ال... هناك فيه كتب اللي نسميها المتون والمتون أيضا عندما في يطلق المتون للثلاثة المتون للأربعة هذه المتون بإعتبار أنها متأخرة نعتبرها لا نعتبرها من الأصول ولكن باعتبار أن هذه المتون تشمل القول المختار للفتوى وغيرها فايضا نرجع إليها ومن المتوني المعتبر في الفقل هنا في البداية هذا اللي صاحب الهداية ومقتص القدور ومقتص الطهاوي وتوفط الفقهة تجد في مقتص الطهاوي لأسبوع المثال في مسائل لا يوجد في الكتب الأخرى حتى أحد العلماء يقول من قرى مقتص الطهاوي يجد أن الرجل كان مجتهدا ولم يكن مقلدا وجاء بمسائل تميز فيها وكنز الدقائق وملتق العبهر والوقاية والنقاية ومن أشره للمتون ذكرا وأقوى اعتمادنا الوقاية والكنز مختص القدوري وإذا أطلق الكتاب عندنا مثل ما في النحو الكتاب هو كتاب سوى كذلك في الفخ إذا أطلقنا الحناف الكتاب فيقصدون منه مختص القدوري هناك عنوان عندنا المصادر الثانوية من المعلومة أن كل مصدر ثانوي يحدث بالمصادر العصلي مأز زيادة إذا أخذنا كتاب للمتأخر ويأخذ من الذي سبق ويزيد عليه ومن الكتب المهمة في الفقه الهنفي التي يمكن أن تعتبر من المصادر الثانوية أو كتب المراجع يعني إذا فرقنا بين المصادر ومراجع حتى التفريق دقيق لا يوجد انداء الذين ألفوا في منهج البحث بأن ما هي المصادر ما المراجع يذكرون ولكن لا يلتزمون أنفسهم ناخذ الهداية شهر بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغناني المتوفى سنة 593 وقد جمع المولف بين مختص القدوري والجامل الصغير في البداية وشرحها في كتاب الهداية فصار من أهم أعمدة المذب الحنفي وشرع كتابه, كتابه كثير من الفقهاء وخرج حديثه وهرروا مسائله لصاحب الهداية ولصاحب الهداية مصطلحات خاصة في كتابه عنده منهج مثلا يؤخر القول الراجع ما يذكر رويانه أو روينا أمور خ... يعمل بالدقة يأتي بدليل ناقلي ثم يرضفه بدليل ناقليين في كل مسألة ومن الدقة حتى بعض الكبار كان يقولون والله لو كلفوني كان الامام الكشمير رحمه الله انوارشاء يقول لو كلفت وان اولف كتاب مثل فتي الخدير ولكن لو كلفت نكتب اكتب صفحة مثل هداية فما اقدر بسبب دقته ورصانته بدأ يصنع في درتيب الشرع للكاساني وقلنا امس بان هو حفظ طحفته وتزوج ابنته وترك لنا كتابا بارعا جدا الفتح القدير لكمال الدين ابن الهمام لأن انسى بأن قلنا من الأول بأن للأحناف كتب كثيرة مؤلفة منها المتون منها الشروح منها منها كتب خاصة بالقواعد يعني مكتبه وصفت بأنها يوصل لدرجة الطخمة للموافق ابن الهمام أعراء ودراسات خاصة ومنهج قوي في الاستدلال واستنبالتها حتى وصله لبعض لدرجة الاجتهاد ينبغي ننتبه في كل مذهب سواء كان ذا المالكي أو الشافي وغيرها فيه هناك عقوال معتبرة للفتوى وفيها اجتهادات خاصة لبعض الفقهة منهم من أهل المذهب الإمام ابن الهمام حينما يشر الهداية فعنده برعاة في الحديث وفي الفقه وفي الوصول مالفاته شاهد لذلك فالرجل يأتي أحيانا بنخشات خشات يعطيك شور بأنه رجل محدث رجل فقيه له أرى ولكن أهل الفتوى ماذا يقولون يقول تلميذه قاسم القتل بغا أما العراء الشاذة لشيخنا بن الهمان فلا يؤخذ للفتوى أو لا تؤخذ للفتوى فهذا دائما في كل مذهب هناك رأي خاص لفقيه من الفقه من الحنابلة او فقي من الفقهاء من المالكية لهم أرى خاصة هي مهمة قد نصطر في الأصل الهاضر على أي قول ضيف أو قوي ولكن كمنهج آه إنسان آه لابد يكون مطلعا بأن فيه اجتهادات حتى الإمام الطخابي رحمه الله له أرى خاصة على سبيل المثال في مسألة الزكاة لبن الهاشم في مسألة الصلاة الركتين بعد الطواف إذا كان بعد صلات الفجر أو بعد صلات الأصر عادة الفتوى عند العناف بأنه ما يصح ينتظر الطائف إلى أن تطلع الشمس وتغرب الشمس ولكن للطهاوي رحمه الله راي بأنه يجوز فحيانا نستفيد منه إذا كان واحد على وشك السفر عنده عجز كذا ممكن يستفاد منه ولكن لا يعتبر قول معطمد للفتوى بشكل عام ان المشايخ ومن بين هذه الكتب فتوى قاضي خان ولقد جمى فيه فتوى في المسائل التي يغلب وقوها وصنف على باب الفقه عند الحنفية شهر الوقاية لبرهن الشريعة الاختيار فتاة المختارة عندي وقت قالوا ضيق جدا فنسرق ونترك ومجمع البحرين لمذفر الدين وملتقى العوهر والبهر الرايخ شرك كان زيدا لزين الدين زين العابدين ابراهيم بن نجم المصري وهو من الكتب المعتمده في المذهب عند الحنفيه تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان الزلي الفتاوى البزازيه الفتاوى الهندي المنسوبه الى ملك الانجيم امسالني بعض الاخوه اللي كانوا موجودين احيانا الفتوى لا قول الامام الفتوى لا كيف نميز فأنا قلت لهم بأن التمييز هذا هناك كتب منهجية مثل شر وقود رسم المفتي على سبيل المثال أو وصول الإفتاء للشيخ طقيل وثماني يبين لك ماذا يختار نحن طلبة العلم قسمان في من هو باحث يجهز أو يعيد رسالة وفيه من هو يتولى منصب الإفتاء أو القضاء بالنسبة للباحث قد نقول له ارجع الى المصادر الاصلية او خذ من كتب الامام محمد تأكد بان هذه رواية صحية وغير صحية ولكن الشخص الذي ابتليه بمنصب هو قاضي والعنى عنده مسألة في القضاء او عند هو مفتي يفتي فهو ليس عنده يعني فرصة ليرجي الرسول ويهقف في كل مسألة مسألة فهناك فيه حلول وجز الله خيرا المتأخرون نقه وبينوا فإذا رأيتم الدور الإفتاء عند الأحناف في هذا الأسر ففي مدرحيان يرجعون إلى الفتاوى الهندية المكيرية أو الحاشد بن عبدين لماذا لأن فيها كتب مسائل ذاهر الرواية وفيها مسائل النوادر وفيها مصاري الواقعات والفتاوى ما التنخيه وما الترجيه ما نقل مشايخ المذهب من الترجيهات علمغير كان من الملوك الراشدين يعني في الهند جاء تاغوت اسمه اكبر من الاباطر المغول ثم جاء ابنه وبجهد الشيخ محمد السرهندي رجع الى الاسلام ذا كان اخترى دينا جديدا وبعد ابنه جاء علمغير وهو من الراشدين رجل زاهد وهو الذي أراد أن يكون هناك كتاب لا يهتاج كل شيخ من المشايخ يرجع إلى كتب الأصول ويجتهد ويختار مرجحات لا يجمع في كتاب واحد إذا أراد المفتي أن يفتي فالأقوال هي تصله للفتوى أو هي مرجهة عند المتأخرين وعند القدامى تغير الفتوى حسب ظروف أحيانا فأسبب الأماكن وغيرها فله مرجعية فالذي يريد أن يبحث مذهب الإمام أبي هنيف رحمه الله المذهب الحنفي يرجع إلى العالم قيرية القول الراجع المفتبه هذا هو الذي أفتيه له يرجع إلى حاشد بن أبدين لأنه نقع وعنده أيضا تنقيه الفتاة الحمدية فكتب هذه هي تساعد للقضاة والمفتيين بشكل عام أما الناس الذين عندهم تهخيخ وعندهم وقت للبهث أن كل ما سلامه تلك وقد يعطلتون حتى ما نقله ابن عبدين وغيرها فقلنا على الهندية المنصوبة إلى الملك ألمجير والمؤلفة من قبل جماعة مكون من 15 عالما من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين لبلوهان بوهي وقد جاء في مقدمة الكتاب أنهم اقتصروا في الغالب على ظاهر الروايات ولم يلتفتوا للنوادر إلا قليلاً وذلك فيما لم يجد جوا المسألة في ظاهر الروايات وهو من الكتب المفيدة المف... والمعتمدة لدى أرباب الإفتاء لماذا مفيدة... معتمدة؟ لأنه يذكر ترزيه أنا لو بهست في مسألة جزية ما هو الأرجح ما هو الأصبب فقد احتر أجد احيانا أكثر من قول مثل ما المحمد رحمه الله عنده في كل مسألة كذا قول المشايخ وكل مذهب لهم آراء لهم أقوال فالذي رجح في النهاية فمن أجل ذلك يعلم الطالب مؤمن واليوم الاجتهاد يعلم ماذا كيف يتعامل مع هذه الكتب حتى ما يقف خطأ أنا أذكر عن نفسي دخلت في هذه الجامعات الهندية القديمة لتدرب الفتوى عنده النظام بعدما يتخرج سنة أو سنتين يعني تمارس عمليا مهنة الفتوى فأول مسألة تأتي الأسلة من الناس من الجماهية من فيوزع على الشباب فكتبت وذكرت في الدليل حديث من الحديث فناداني الشيخ اللي كان يدربني هو كان يحفظ المطول والشروه بشكل لا يتصفر متمكن في الفقه والهديث وفي علم الكلام والعلوم بشكل حتى في النحو وغيرها كان اسمه شيخ محمود, محمود درسان القنقوهي كان من كبال الفقهة فناداني قال لا در أنت مشتهد لدر. شيخ أول يوم جيت عندك تدر فقال رح يبحث المثلة في الكتب الهندية رد المحتار حتى يكون عندك ميزان يعني كيف تفهم اليوم أخذت الحديث ثاني يوم تجيب لي حديث آخر وتنسى ما وراه من الحديث وغيرها فمن أول يوم لا يطلع إنسان مشتهد لابد يتضرب فترة على كتب المذهب إلى يصل يتمكن وقت ذاك إذا ربنا يوفقه فيكون مستوهه عالي كذلك رد المحطار لابن عبدين الشامي وهي عشية على الدور المختار شهر تنميل الأبصار لمحمد بن علي العسكفي وكان من الإجاز قد بلغ حد الإنغاز هيسو أصبها من الكتب التي لا اعتمد في الفتوى الآن أذكر في النهاية في بعض صفحات بأن هناك كتب وصفت بأنها لا تصلوا للفتوة لأنها هي معتمدة قلنا كتب المطنق معتمدة ودر المختار كتاب نفيس وعظيم ولكنه المفتي لا يرجع إليه مباشرة ليش؟ هناك فيه مخاوف ما هي المخاوف؟ بعد ما ذكرنا كتب الفتاوى والمسادة للنوادر والواقعات وفتاوة شمس الأيمى الهلواني وخاهر زادة الفتاوى والآخره آآ ذكرنا آآ أرضا آآ موضوع المذهب عند الحنفية في دراسة مطبوعة من جامعة القرى وأنصح الناس الذين يريدون أن يعرفوا أن يكون عندهم منهش ألا يترك شرح وقود رسم المفتي وكتاب عمدت مقدمة عمدة الرئاية للأكنوي والنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير للأكنوي أيضا لأن هذا الكتب تعطيكم إفادات من هذا النوع بينما هي كتب الوصول وما هي كتب الشروح وما هي الكتب المعتمدة في المذهب وما هي من الكتب التي لا يخذ منها للفتوى أنا عندي عنوان الكتب الغير المعتمدة لأن الوقت يكاد يدركني ينبغي المفتي أن يشتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة قلنا بأن هناك فرق بين باهث اللي يهضر صالدكتوراه وبين مفتي وبين قاضي وبين الإنسان الذي يريد أن يعلم حكم المسألة في المظهب الحنفي فينبغي المفتي يشتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة ولا يعتمد على كل كتاب ولمعرفة الكتب غير المعتمدة علامات وأسباب ما هي العلامات ضعف الكتاب مثل مجتمع الحكام في الفتاوى الحنفية لفقد الدين الرومي بشهادة الفقهاء المعروفين الكتاب غير موثوق به المتمكنون في الفقه يرون بأن هذا الكتاب لمجتمع الحكام ولمره مطبوها هذا هذا لا يثق به لأنه ينخل الغفر السمين العلامة الثانية أو المحضورة الثانية قد يحصل الاختصار المخل بالفهم مثل كتب القواعد والأشباه والمظاير وقد عد البعض النهر الفائق شركاً زي دقائق ورمز الهقائق العيني ودر المختار الأسكافي من هذا النوع هناك كتب اختصر الأعلماء اختصارا دقيقا كان الناس المتون. المطلون فوقت ذا كان يختصرون ومرأة يصير رمز فقط مسألة البيري جي حط جيم حطا وجيم إلى نجاسة وحائلة البقاء لحالتها وطائلة الطحارة هذا من الذي يخم مثل الغاز فواحد لو إنسان لم يمارس نفس المذهب فهينما يقع في الكنز مثل على هذه الأشياء يخشى أن يقع في الخطأ فهناك كتب هي مختصرة للهف ولكن المفتي لا نقول خذ منه لأنه لا يدري ما هو الرمز قد يقع في خطأ في نسبة القول للإمام وغيرها فإذا كان كتاب مختصرا اختصارا مخلا بالفهم فلا يأخذ اجتمال الكتاب لرواية ضعيفة ومسائل شاذة وغريبة تم تدفينها دون تنقيه وتمهيز وقد عد البعض فتاوى ابن النجيم من هذا القبيل مع جلالة شان المؤلف وعظيم مكانته ابن نجيم فقيه معروف له البهر الرائق فلا رائق وهتى أهل الإفتاء يرجون إليه ولكن المنسوب إليه الفتاوى هذا الفتاوى لا يأخذ برمتها إلا أن كان هناك مويدات أخذت منها وتنقل من ابن عبدين وغيرها القنية للزاهدي لمختار ابن محمود المعروف بابن رجا الفتابة الصوفية هذه الكتب من الكتب غير معطبرة أو غير معتمدة في المذهب الفتوى فتابة الطوري السراج الوهاج بالحداد له كتاب قيم نستفيد منه في شره القدوري الجهر النيرة ولكن السراج الوهاج كفتوى لا نأخذ منه لأنه يعتبر من الكتب غير معتمدة في المذهب كون الكتاب في علم آخر غير الفخ الآن مشكلتنا نأخذ مثلا في واحد كاتب به في إلم الفلك وذاكر فيه أرضا مثلة من مسائل الفلك أو شيء من هذا النوع أو كتاب يكون في أصول الفخ ويذكر أمثلة منهم في أصول الشاشة في نور الأنوار وغيرها وغيرها فالمفتي ما يأخذ من كتب الأصول هناك تذكر أمثلة للتدريب فقط ولكن ما هو لصه ما هو الراجع ما عليه الفتوى ما هو المختار هذا الموضوع يحتاج إلى دقة أكثر فكون الكتاب في علم آخر غير الفقه أيضا يجاله غير معتمد مثل كتاب في التصوف في هكمة التشريع نقرأ مثلنا في المثال وجدت الله البالغة كتاب قيم وعظيم في أسراد الشريعة ولكن لا يتظر من الكتب المعتمدة للفتوى لا يخرج منه مثل أولا باعتبار أن الإمام العديلوي ليس حنفيا ملتزما ثانيا الكتاب فيه كل شيء فهناك تجد فيه عالم المثال وفيه مصطلحات تصوه فيه أمور أخرى. فقد يلتبس للنسان لأن المسائل تذكر فيها تبعا لا أصالة فتدخل فيها مسائل غير محررة وقد لهذا ذلك في أمدة القاري للعيني فلحنا دائما يذكرون العيني بإجلال في مقابل فتح الباري ولكن هذا في شرح الهريف ولكن المفتي ما يأخذ مباشرة من عمدة الخاري قد يستانس يأخذ من, من الرد المختار ويذكر مؤيده أو مذكور في عمدة الخاري ولكن ككتاب فتوى لا يخل. ان أحكام القرآن لجصاص وشره عن الأثار للطهاوي من الكتب المعتمدة لكن تعامل معها يكون بس لبن آخر ولكن الكتب معتمدة ولكن فيه أشياء الجصاص الرازي فقيه في فيه ولكن لهو أراء شاذة حتى عند الأحناف غير مقولة ما كتبني السهر وغيرها وغيرها أو عن المؤوذتين غير مقولة فلا يخذ برمته هناك قد ينخل استناسا أن يكون المؤلف مجهولا مثل لطف الله النسفي صاحب خلاصة الكيداني يوم ذاك ذاك رحد الدكتور علي بأنه فيه بعض الناس إذا رفوا سبابة فيكسرون هذا لي ليس من المذهب فيه كتاب يقولون كان مشهور تون داني تان خاني, دان خاني خلاصة كيداني تداني كي طريق طريق نماز كيداني إذا ما أردت الخلاصة الكيدانية فكيف تعرف طريقة الصلاة هذا الكتاب كان رايج في بعض مناطق البتحان في سرحد وفي الاغوان وغيرها و بعضهم اخذين راي الامام السرهندي في رفع السبابه ولكن رايه شاف بعيد لم يقر رهو الاحناف بشكل عام مثل ما المالكيه حينما يقرون قول ما مالك رحمه الله في صيام 6 من شوال مالك ما يقر بذلك ولكن هذا بشكل عام مالكية صمون ستة من شوال مالك رحمه الله كان عنده نظرها بأن قد يلتويس للناس بأن فيه زيادة في الصيام وشيء من هذا المبرات أخرى فأقول هناك في أشياء في كتب الأحناف المتأخرة بعض الأمور مذكورة ولكن هي ليست معتمدة في المذهب في كتاب تزيين عبارة في تهسين الإشارة للعلامة مل أليم الخاري مسألة رف السبابة يعني عند الحناف سنة مثلما عند غير من الفقهاء فإذا كان في القلاصة الكيدانية أو في كتاب آخر جزء من هذا النور نقول بأن هذا ليس مؤتمد للفتوى أي يكون المؤلف مجهولا من بينهم محمد بن عبدالله الهروي المعروف ويملا مسكين ماذا مسكين خلاص نتركه مسكينا صاحب شر الكنز ومعروف محمد بن الحسام القرساني المعروف بالقسستاني صاحب جامل الرموز. لا يعني ان كتبه ما فيه فاعدة في كتب يعني موجودة كمصدر نستفيد منهم ولكن للفتوى لابد نتأكد ما هو المدرج فيه بالمقارنة مع الأخرين حتى يكون فتوى صحيح للمذهب أي يكون المؤلف معروفا بفساد الأقيدة مثل زمق شري زمق في نفس الوقت هو حنفي في الفقه يتبع ماذا بالإمام ولكن في الأقيدة له منهج آخر والعناف أنفسهم ردوا عليه النزل التزالية في الكشاف الكشاف كتاب بارع إذا واحد يريد بلاقة القرآن حتى قيل بأنه لم يعرف بلاقة القرآن إلا العرجان آدهما من زمخشر وثانيهما من جرجان يعني يفسدون الضمقهد من جرجاني وزمخشري فهو كتاب قيم ولكن الذي يقرأ الكشاف لزمخشري فيقرأ يعني يكون منتبث بأن ما يفسره فيه نزعة قد تكون نزعة إذالية وكتب الأخرى حتى لو ذكر المذهب فلا يخذ منه أن يكون الكتاب مشكوكا في نسبته إلى المؤلف مثل المخارج والحيل المنصوب إلى أبي يوسف المخارج والحيل من المواضيع الشائقة ولماء بن القيم رحمه الله يذكر في إعلام الموقعين بأن هناك من الحيل يؤدي إلى الكفر ومن غير الصحيح بأن ينسب إلى أي واحد من أئمة من أئمة الفخ لا يمكن يقول مثلا واحد يحتال حيلة يرتد لإستفيد شيء أو يخرج من الزواج أو يهافظ لحجي وشيء من هذا النوع هذا الكفر صريح والعناف حساسين في مثل هذا المواضيع بأن حتى لو قال واحد بدل مصف مصحف يريد إساء فيكفر ففضلا يكون هناك مخارج يعني. فأمور هذه معروفة بأن الفقه المتقدر ما يقولون نعم هناك فيه مخارج لمن يقع في بعض المحارج كانوا بحرج ولكن في نفس الوقت له حيلة ليخرج منه لايقة وفي القرآن ذكر موجود خذ ضغثا ضغثا سيدنا عيوب بدلا يضرب زوجتها بالعصي ربنا دل إلى طريق وغيرها من الأمور فكان يأتي لإمامة نيف رحمة الله شخص وعق فيها رجل فيدله إلى طريقة مثلا ينقذ زوجته من التلاق ومن هذا الأمور من المخارج من غير ارتكاب المحارب فيقول إذا كان كتاب مشكوك في نسبته إلى المؤلف مثل المخارج والحيل المنسب لأبي يوسف عندنا في الهند فيه الفتاة الأزيزية وأنا زدت إليه ربطت إليه الفتاة الرشيدية طبعا الكلاهما ليس ليست ليست باللغة العربية فلا خوف عليكم الشيخ بالأزيز محدث الدهلبي هو ابن ونجل الأكبر للإمام اللي يده لبيه وعالم ثقة وله ملفات كثيرة ولكن فتاوى الأزيزية هينما دوّنت من لذي دوّنه لا يدرى فهناك فيه يخشى أن يكون بعض الأشياء الملهقة من قبل ناس الفاسدية القيدة وغيرهم الفتاوى الرشيدية نفسه شيء فيه أشياء نرجي عليها في بعض الأحيان يحتاج للتأكد من المصادر الثانية وقد يترك الكتاب ويتعامل بهذر بسوى كثرة الأخطاء المطبئية ككتاب البناء للعيني عمس قلنا إن أي واحد يريد أن يعرف أدلة الإمامة بهني فرحمه الله فمثلما يقرأ كتاب معطل مالك شرهم عن للطهاوي كذلك على السنن كذلك البناية للعين ولكن البناية المطبوة في بيروت فيها أخطاء قد يؤدي للتصحيف فالإنسان اللي متمرس أو غير متدرب قد في الخطأ بسبب النقل هناك كلمة واحدة لا بدأ لا صار يجوز لا يجوز صار يجوز فيلتبس له الأمر فأيضا تأكد إذا كان فيه تصحيف بعض الناس عندهم ولع بأن يرجعوا للمخطوطات شيء طيب ولكن المخطوط في قراءته إذا كان في المخطوط واضح ممكن ولكن لا ينسى مباشرة إذا لم يكن مقروها أو كان مطموصا شيء من هذا النوع هذه بعض الاهتياطات فالمصادر الأصلية والفرعية كثيرة هناك لو كان مجال ذكرنا بأن للأحناف مثلاً كتب خاصة في هكام القرآن وهكام القرآن للتانوي وشفي رحمه الله محمد شفي ومهدس الكاثلبي تم تأليفه من خلال مجموع العلماء للعناف هناك كتب في القواهد الفقهية كثيرة كتب في الوصول على منهج المتكلمين على منهج العنافية ولا منهج العناف نفسها هذه كلها موجودة ولكن خلاصة الكلام بأن هناك كتب معتمدة في المذهب للفتوى وفيه كتب غير معتمدة ومعها مصودة بعض العلامات يطبق على الكتب الاخرى شبيهة يعني القائمة التي ذكرتها فيها عندي قائمة أخرى غير هذا فيها شرات الكتب من هذا النوع ولكن لم أذكر جميعها لأنني ذكرت المبدأ يعني ما يكون إذا كان مولف مجهول إذا كان الكتاب تروي رواية ضعيفة إذا كان في غاية الاختصار فهذه المبادئ في تنطبق لأي كتاب هي تعتبر غير معتمدة هذه خلاصة ما أردنا إراده الآن والشيخ سعداوي أبو بكر في انتظار ان أنهي وأجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والتزامنا بالكامل وعطاني لغاية دقيقة عشرين انا قلت لا كسة عشر له دقيقة واحدة اي فضل لو قلت يوم ذاك بان علاء السنن على سبيل المثال علاء السنن للتانوي علاء, علاء السنن مطبو في اثنين وعشرين جزءا فيها ماذا العناف ككل في حتى في المذهب المالكي الأهل الإفتاء لا يرجون للفتوى إلى التمهيد يأخذون كتب إما شروه أو المتون أو الكتب المتخصصة ولكن لمعرفة ما هي أدلة أبي هنيفة في المسائل هذه أو ما هي أدلة المذهب الحنيفي قلنا إذا أراد أحد أن يتأكد من الأدلة المأثورة فقط فعليه بمؤطة محمد رقم أول عليه كتاب الهجر المدينة رقم اثنين عليه نصب الرائل الزائلئي رقم ثلاثة عليه شرهم عن الأثار للطهاوي عليه علاء السنن للثانوي وهناك في كتاب زجاج المصابيه ألفه أحد مشايق الهنود على طريقة مشكات المصابيه نفسها مطبوع في خمس أجزاء وفيه كتاب لمفتي عميم الحسان أيضا معرفة السنن والأثار هناك كتب كثيرة وفيه كتاب أثار سنن لنيموي بالإضافة إلى شروع الحديث سواء كان بيت القاري سواء كان معرف السنن للبنوري سواء كان فيد الباري فيها أدلة الأحناف ما مناقشة من يخالف الأحناف في الأدلة فأخذت بثالة معرف السنن للبنوري تجدون فيه مذاهب الفقهة كلها ومثل ما ذكرت أمس بالأمثلة بأن قضية واحدة مثلا لا تستقل قبلها ولا تستدروها كيف أبو هنيفة استطاع أن يجمع الكل وأخذ خائدة كلية مع أنه لم يأخذ برواية ابن عمر أو مثل قضية الإفتار في رمضان بالنسبة للمساخر كيف فضل الصيام ولكن أجاز أو رخصة خلها في مكانها للجمع بين الحديث فلنحن فيه طريقة نيفة في هذا الباب وخاصة الشروح مثل أوجه المسالك لموطن مالك مثل العميد الدراري على سيل البخاري جميع الشروح سواء كان للبخاري أو فتو الملهم على صحيح مسلم هذه هي تجمع عدلة اللحنا ولكن متخصصة لأن تريدون فيه نوع من المقارنة فأليكم بشخم عن العثاء وغيرها من الكتب الموجودة وقلنا أمس بأن للحنافت في مجال رغم كل ما يقال عنهم بأنهم قليل اهتمام بالسنن لهم سبق في تخريج حديث الأحكام جميع من خرج حتى الإمام بن حجر في التلخيص الحبير كان أمامه نصب الراية لزعلي زعاد ونقص على شيء ثاني ولخص كذلك من خرج في القرون الأخيرة حديث ماذا بن عبد ومن خرج غيره المرجعية هناك أيضا للنصب الراية كل مسألة التي ذكرها الإمام المرغيناني في الهداية استوعب فهناك فيه امور موجوده الدعاء عمر عمرو باهل الباحثين لا منهج يغير فعلينا ان نرجع الى الكتب الكتب ال لا الذين كتبوا ضدهم وروجوا ما روجوا وبيان سننه كفرق بين ترك الحديث وبين التطبيق بين الحديث المختلفه وربط الحديث بنصوص القرآن لأنه القرآن درجة الأولى من الأدلة عندنا ليس شيء اسمه فقه السنة فقه السنة نحن نفسره بمعنى فقه الحديث. أما الفقه الموجود سواء كان في القدور أو في الجامع الصغير هو فقه الكتاب والسنة أدلتنا القرآن والسنة والإجماع والقياس والإجماع والقياس قلنا هي مكملة للكتاب والسنة نفسها يعني مستمطة منها والقياس مظهر لا مثبت هذا المواضي كلها Af因 disappointmenten, Ads it ein Jungo Iñeo Iñeo Wush 숨am